قال الشيخ رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إ ن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أ م ر ت و أ ن ا أ و ل المسلمين وقوله ت ص ل ي لربك وانحر عن علي ض ي حدثني الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله رسول عنه ص ل ى ا لربك ل عليه وآله وسلم ه ب أ ع ل م ا ت لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آ و ى محدثا لعن الله من غير منار الارض رواه مسلم وعن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال دخل الجنه رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أ ح د حتى يقرب له شيئا فقالوا ل أ ح د ه م ا قرب قال ليس عندي شيء أ ق ر ب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا ل ل آ خ ر قرب قال ما كنت ل أ ق ر ب ل أ ح د شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل ا ل ج ن ة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 تريد منه النفع تريد منه دفع الضرب فهذا يكون ش ر ك بالله عز وجل أ م ا الذبح ك ا ل ض ي ا ف ة و إ ك ر ا م الضيف أ و إ ك ر ا م الجيران أو... فهذا لا شيء فيه يعني كونك تذبح ض ي ا ف ة تذبح شيء ص د ق ة لله عز وجل هذا لا شيء فيه ولكن إ ذ ا ذبحت شيئا ذبحت ذبيحه وهذه ا ل ذ ب ي ح ة تريد ممن ذبحت له سواء كان حيا أ و ميتا أ ن يدفع عنك الشر أ و يجلب لك الخير فهذا يكون شرك بالله بدليل قوله تبارك وتعالى قل إ ن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وقوله فصل ي لربك وانحر وقوله ي ق ل ان صلاتي ونسكي ا ل ص ل ا ة هي ا ل ص ل ا ة ا ل م ع ر و ف ة كما تعرفون ا ل آ ن ص ل ن ا ص ل المغرب ة ا ص ل ا ة النوافل ف ا ل ص ل ا ة لله كل مسلم يصلي لله عز وجل لا يصلي لشخص آ خ ر ثم قال ونسكي النسك معناها الذبح أ ي أ ن الذبح أ ي ض ا لله أ ي لا أ ذ ب ح لغير الله عز وجل ومحياي ومماتي أ ي حياتي كلها ومماتي كلها هذه كلها لله عز وجل أ ي ح ي ا ة المسلم في هذه الدنيا أ ن ه يعبد ربه ويتوجه إ ل ي ه ويدعوه ويستغيث به فلا يطلب من غيره شيء ل أ ن الله عز وجل هو الذي خلقك هو الذي أ و ج د ك هو الذي سيميتك وسيحاسبك فعلى المسلم أ ن يتوجه بجميع أ ع م ا ل ه لله عز وجل ولا يقصد غيره ل أ ن العمل لغير الله عز وجل المقصود بالعمل يعني تريد من ذلك الشخص الذي تعمل له تذبح له تنذر له أ ن ينفعك بشيء فهذا هو الممنوع أ ي ا ل أ ع م ا ل كلها لله عز وجل ل أ ن توحيد ا ل ع ب ا د ة في توحيد الربوبيه وتوحيد ا ل ع ب ا د ة توحيد ا ل أ ل و ه ي ة وتوحيد ا ل أ س م ا ء والصفات فتوحيد ا ل ع ب ا د ة معناك أ ن تخلص أ ف ع ا ل ك كلها لله أ ي نوحد الله عز وجل ب أ ف ع ا ل ن ا فلا نصلي إ ل ا له ولا نصلي لغيره لا ندعوه إ ل ا هو ولا ندعو غيره لا نذبح إ ل ا له ولا نذبح لغيره هذا معنى توحيد الربوبيه أ ي أ ن جميع أ ع م ا ل ك التي تريد منها الثواب كلها تتوجه بها إ ل ى الله أ م ا توحيد ا ل ر ب و ب ي ة وهو توحيد الخلق والرزق و ا ل إ ح ي ا ء و ا ل ا م ا ت ة فهذا توحيد الله ب أ ف ع ا ل ه هو لا نجعل ا لله شريكا في هذه ا ل أ ف ع ا ل من الخالق الخالق الرازق المحيي المميت هو الله إ ذ ن لا شريك له في هذه ا ل أ ف ع ا ل ما في أ ح د يقدر أ ن يعمل مثل ان يفعل مثل ما يفعل الله, الله, الذي, الله الذي يميت فنحن نوحده ب أ ف ع ا ل ه أ ي لا نجعل له شريكا في تلك ا ل أ ف ع ا ل إ ب ر ا ه ي م والذي حاجه في ربه ماذا قال إ ب ر ا ه ي م ربي الذي يحيي ويميت قال ذلك الرجل أ ن ا أ ح ي ي واميت أ ي أ ن ه أ ش ر ك في توحيد الربوبيه بمعنى أ ن ه يعمل مثل عمل الله عز وجل إ ب ر ا ه ي م عليه السلام قد أ و ت ي ا ل ح ج ة لو قال لعمله الذي فسره للاحياء إ ح ي ة والإماتة ا ليس تلك ل إ و ل تلك ي س ا ل إ م ا ت ة ل أ ن في ا ل ق ص ة يقولون أ ن ه جاء برجلين هذا النمروج جبار رجل متكبر يدعي أ ن ه المعبود من دون الله عز وجل فجاء برجلين قتل أ ح د ه م ا وترك ا ل آ خ ر وسمى هذا إ ح ي ا ء و إ م ا ت ه يقول أ ن ا أ م ت هذا و أ ح ي ي ت هذا إ ب ر ا ه ي م لو قال له ليس هذه الاحياء إ ح ي ء والإماتة ا لأن ل إ و ا ل إ م ا ت ة غير هذا العمل ا ل إ ح ي ا ء الذي ينشي ا ل ح ي ا ة الذي يخلق ا ل إ ن س ا ن من عدم ثم يميته هو لو قال ل ي س هذه ا ل إ ح ي ا ء و ا ل إ م ا ت ة لن ينجح ل أ ن الموجودين عنده كلهم سيشهدون له أ ن هذه الاحتياج لماته ولكن ترك ذلك وقال ر ب الذي أ د ع و ك إ ل ي ه ي أ ت ي بالشمس من المشرق ف أ ت ي بها من المغرب ف ب ه ت الذي كفر يعني قال ه أ ن ت تدعي أ ن ك تحيي وتميت و أ ن ك الرب و أ ن ك المتصرف بهذا الكون على هذه ا ل د ع و ة المطلوب منك هذه الشمس ا ل ت يشاهدها الناس كل يوم توحيد ط ل المشرك ع ترجعها وطلعها من أن ط ل المغرب فلم ع ه ا من ا ل ر ب و ب ي ة هو توحيد الله ب أ ف ع ا ل ه لا نقول أ ن أ ح د ا يشارك الله عز وجل في هذه ا ل أ ف ع ا ل الخلق والرزق و ا ل إ ح ي ا ء والذماته هذه كلها من الله توحيد ا ل ع ب ا د ة نحن نعبد الله عز وجل إ ذ ا نوحده ب أ ف ع ا ل ن ا ما نعبده ونعبد غيره لو عبدناه وعبدنا غيره هذا يكون شرك ولو دعونا الله ودعينا الولي لو ذبحنا لله وذبحنا لغيره معنى عبادتنا هذه ما كانت خ ا ل ص ة لله فسرنا أ ف ع ا ل ن ا هذه نجعلها لله ولغير الله فهذا هو الشرك وهذا معنى قوله ما جاء في الذبح لغير الله هذه ا ل آ ي ة كما سمعنا و ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى فصل ي لربك وانحر النحر نعرفه انه الذبح فهو يقول ما دمت أ ن تصلي ت لله عز وجل فلا تذبح لغيره يعني إ ذ ا تريد النفع و تريد دفع الضر و تريد ا ل إ ف ا د ة أ ن ت كما صليت لله وحده فاذبح لله وحده ولا تذبح لغيره ثم أ و ر د هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه و سلم ب أ ر ب ع كلمات ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق ما هي هذه ا ل أ ر ب ع الكلمات التي حفظها علي رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله واللعن من الله هو الطرد و ا ل إ ب ع ا د من ا ل ر ح م ة لعنه بمعنى طرده من رحمته لعن الله من ذبح لغير الله أ م ا اللعن من ا ل إ ن س ا ن فهو الشتم والسب اللعن من ا ل إ ن س ا ن اللعن الشتم والسب من ا ل إ ن س ا ن والمؤمن لا يكون فاحشا ولا متفحشا لا يجوز للمسلم أ ن يطلق لسانه بسب الناس والتطاول عليهم وهذا اللسان الذي أ ع ط ا ك الله عز وجل ومنحك إ ي ا ه لتبين بها عما في نفسك إ م ا أ ن يرفعك درجات و إ م ا أ ن يحطك دركات ف ه ويرفعك درجات ل أ ن ك تنطق بلا إ ل ه إ ل ا الله وهي ك ل م ة التوحيد وكذلك التسبيح والتحميد والتكبير ثم أ ي ض ا يسقطك دركات إ ذ ا كفرت واذا استعملته في الكذب و ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة والشتم والسب فكذلك إ ذ ن هذا اللسان الذي منح للمسلم عليه أ ن يستعمله في ط ا ع ة الله في ذكر الله في ت ل ا و ة كتاب الله في القول الحسن فيما ينفعه في دينه ودنياه ومن الشكر للنعم التي ينعم الله بها على عباده أ ن نستعمل كل ما منحنا إ ي ا ه في ا ل أ م و ر التي تفيدنا وتنفعنا الله عز وجل أ ع ط ا ك السمع والبصر أ ع ط ا ك ا ل ق د ر ة إ ذ ن السمع يجب عليك أ ن تحفظه ل أ ن ك س ت س أ ل عن ه ماذا سمعت به هل سمعت ذكر الله سمعت كلام الله سمعت ا ل ش ي ء الذي ينفعك أ و سمعت به المجون والفسوق و ا ل أ غ ا ن ي ت س أ ل عن هذا السمع هو ن ع م ة و ا ل ل ه أ خ ر ج ك م من ب ط ر ن ا ت ب ا لا ت ع ل م و ن شيئا و ج ع ل ل ك م السمع و ا ل أ ب ص ا ر و ا ل أ ف د ة لماذا لتشكره لتشكره على هذه ا ل ن ع م ة شكر هذه ا ل ن ع م ة أ ن تستعمل هذه ا ل أ ع ض ا ء فيما ينفعك أ ي في ط ا ع ة الله ف إ ذ ا ص ر ت بهذه ا ل أ ع ض ا ء تعتدي بها ا ل آ خ ر ي ن ع ن د ك يد يقول السمع و ا ل أ ب ص ا ر و ا ل أ ف د ة والقلوب ا ل أ ف د ة هي القلوب فالله عز وجل منحك هذه لتستعملها فيما يفيدك في دينك ودنياك ا ل فلو استعملتها في ا ل أ م و ر ا ل أ خ ر ى حسيت عليه ا س ت س أ ل عن هذه ا ل أ ع ض ا ء جميعا فيما استعملتها إ ذ ا قول الرسول عليه الصلاه والسلام لعن الله من ذبح لغير الله عرفنا أ ن اللعن هو الطرد والابعاد من ر ح م ة الله عز وجل والذبح لغير الله الشرك وهذا من الشرك ا ل أ ك ب ر من جاء الى الولي إ ل ى البدوي إ ل ى الحسين إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى ميت من, من الموتى وذبح له يرجو منه نفعا أ و دفع ضر فهذا شرك بالله عز وجل والله يقول فصل ي لربك وانحر ثم قال لعن الله من لعن والديه الوالدان الله عز وجل قارن حقهما بحقه فقال و ا ع ب د ا ل ل ه ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إ ح س ا ن ا استريع اجلس ما, فيه فيه. ما في جواب الان、لا. كل الناس يسمعون اسمع ثم بعد ذلك ت س أ ل ا ش ت ر ي بس أ ن ت اسمع حتى تستفيد وبعدين تسال أ ل ل تقول يا أقول كبر وبعد الدرس تسأل إن شاء الله ه ما ماذا واسمع ما يا شاء ما دري وبعد كبر أخي إن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول لعن الله من لعن والديه وهذه من ا ل أ م و ر التي قد يستغرب كيف ي ت ج ر أ الولد على ان يلعن والديه والله عز وجل قد قرن د حق الولدين بحقه فقال في آ ي ا ت ك ث ي ر ة و ع ب د و ا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا إ م ا يبلغن الكبر عندك أ ح د ه م ا أ و كلاهما فلا تقل لهما أ ف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما يعني ا ل ت أ ف ف هذا يؤثر على الوالد وعلى ا ل أ م إ ذ ا حدث منك هذه ا ل ك ل م ة التي أ ن ت ترى لا ق ي م ة لها فالله عز وجل ناك أ ن تعمل مثل هذه ا ل أ ش ي ا ء كن يقول لعن الله من لعن و ا ل د ي كيف ا ل إ ن س ا ن يلعن و ا ل د ي ا ل ص ح ا ب ة استغربوا مثل هذا قالوا كيف الرجل يلعن و ا ل د ه قال يعمد إ ل ى شخص آ خ ر فيلعن والديه فذاك يرد عليه ويلعن و ا ل د ه أ ي هو السبب أ ن ت السبب في كون الرجل ذلك يلعن والديه فلا ينبغي للمسلم أ ن يعمل مثل هذا ل أ ن اللسان هذا إ ذ ا أ ط ل ق ت ه يضرك في دينك ودنياك ثم ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى لي و ن س ك فيها إ ث ب ا ت توحيد ا ل ع ب ا د ة كما قلنا ل أ ن النسك من أ ن و ا ع ا ل ع ب ا د ة وكذلك في قوله م ح ي ا ي ومماتي فيها إ ث ب ا ت توحيد الربوبيه ل أ ن الله عز وجل هو الذي يحيي وهو الذي يميت وهذا هو توحيد الربوبيه فالله عز وجل لا يشاركه احد في الخلق وقد أ خ ب ر الله عز وجل في كتابه أ ن الذين يدعون من دون الله الله يقول ولو ي ج ت م ع و ا جميعا أ ن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو ي ج ت م ع و ا له يعني كل ا ل ب ش ر ي ة كل الاله ا ل م د ع و ة من دون الله عز وجل لو ي ج ت م ع و ن يخلقوا ذباب ما هو هذا الذباب الصغير لن يستطيعوا ان يخلقوا هذا الذباب بل اعجب من ذلك أ ن الذباب إ ذ ا أ خ ذ منهم شيئا لا يستطيعون أ ن ينقذوه منه و ع ف الطالب و ا ل م ط ل و ب إ ذ ن الخلق هذا من خصائص الله عز وجل لا يجوز ل أ ح د أ ن يشرك بالله شيئا فيه ولا في توحيد ا ل ع ب ا د ة الذي هو توحيد الالوهيه أ ل و ه هذه ي ة م من س أ ل الثانية لعن الله من لعن ة ا ل د ي مباشرة فهذا من أسوأ ما تسبب السبب فهذا أيضا الشخص ا جرأ فكذلك في لأنه هو ذلك يكون ولكن السبب في أن الشخص أن يلعن أسوأ لو و ل د ثم قال لعن الله من آ و ى محدثا و ا ل إ ح د ا ث يشمل ا ل إ ح د ا ث في الدين كالبدع التي يحدثها ا ل إ ن س ا ن هذا المحدث لهذه البدع الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لعن الله من آ و ى أ ي من ضمه إ ل ي ه وحماه ومنع الجهات ا ل أ خ ر ى التي تريد أ ن تمنعه من ذلك العمل الذي يحدثه في الناس ويسجد عليهم عقائدهم لعن الله من آ و ى محدثا ثم قال لعن الله من غير منار ا ل أ ر ض رواه مسلم منار ا ل أ ر ض هي العلامات الحدود بين الجيران سواء كانت أ ر ض ز ر ا ع ي ة أ و أ ر ض س ك ن ي ة ف ا ل إ ن س ا ن أ ن ت لك أ ر ض وجارك له أ ر ض يجاورك وفيه علامات المنار الشيء الذي ينير الموضع هذا ويعرف به و أ ن ت م تعرفون ذلك جميعا فمن أ خ ذ هذه ا ل ع ل ا م ة ونقلها من مكانها لمكان آ خ ر ليقتطع من مال أ خ ي ه شيئا هو معرض لعن ل هذه ا ل ل ع ن ة لعن الله من غير منار ا ل أ ر ض واللعن كما عرفنا هو الطرد و ا ل إ ب ع ا د من ر ح م ة الله عز وجل ثم جاءت أ ح ا د ي ث على أ ن من اقتطع شبرا من ا ل أ ر ض ظلما طوقه يوم ا ل ق ي ا م ة من سبع أ ر ا ض ي ن شبرا ت أ خ ذ ه من أ ر ض أ خ ي ك ب أ ي و س ي ل ة كانت سواء بتغيير المنار ب حيث تنقل هذه ا ل ع ل ا م ة من هذا المكان إ ل ى هذا المكان أ و تقتطع ماله ظلما ب أ ي و س ي ل ة من الوسائل تتقدم إ ل ى الحاكم وتدعي ان هذه ا ل أ ر ض لك و ت أ ت ي بشوز زور ثم تثبت أ ن ه ا لك ف ا ل ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حذر من ذلك وبين ّ أ ن ه من اقتطع شبرا من ا ل أ ر ض ط و ي ق ه يوم ا ل ق ي ا م ة من سبع اراضين من يستطيع يحمل ذلك يوم القيامة؟ إذن هذه بن عن بن أن يستطيع القيامة الأشياء طالب الأربعة يحذر ذلك الثابتة رسول الله الله التي هذه رواها أبي الحديث صلى يجب نقول لطلاب العلم في الحديث كلام من بعض العلماء ولكنها ولكنه موقو أثبت ثبت موقوفا على سلمان ومعناه يدل عليه الحديث السابق عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنه رجل في ذباب هذا الحديث رواه احمد ل إ م م ا أ في الزهد م أحمد س ن د رواه ا في ل تجدونه طلاب العلم في ص ف ح ة خمسه عشر الى سته ش ر والكلام للعلماء فيه في سماع طارق بن شهاب من النبي صلى الله عليه وسلم وفي كذلك ا ل أ ع م ش وهو معنع وهو من المدلسين وفي روايه الامام احمد عن طارق عن سلمان موقوفا الشاهد أ ن هذا الحديث موقوف من كلام سلمان والحديث السابق يشهد له لكن نسمع معناه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم دخل ا ل ج ن ة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباك قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا ي ج د ه أ ح د حتى يقرب له شيئا يعني سمعنا في الحديث الصحيح, الصحيح عليه لغير الله. ومن لغير سمعنا لعن من ومن وسلم الله الله الله الله الشركة فقد صلى ذبح ذبح الأكبر أشرك والشرك لا يغفر الله عز وجل إ ل ا ب ا ل ت و ب ة منه إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في هذا الحديث هذا المعنى حينما مروا عند أ و ل ئ ك القوم ولهم صنم يعبدونهم من دون الله إ ذ ا مر إ ن س ا ن لا يتجاوز هذا الصنم حتى يقرب له شيء فقال له قرب يعني ذ ب ي ح ة لهذا الصنم قال ما عندي شيء فقالوا قرب ولو ذباب يعني ولو ح ا ج ة ت ا ف ه ة لا ق ي م ة لها ف أ ن تقربها فقرب فخلوا سبيله م والثاني طلبوا منه أ ن يقرب قال ما كنت ل ه اقرب ل شيئا لغير الله ولو ذباب لا اقرب شيئا فقتلوا ذاك أ ش ر ك بالله عز وجل والمشرك ذاك جزاؤوا ان يدخل النار وهذا امتنع فقتل وقتل شهيدا ل أ ن ه لم يقرب لغير الله شيئا معنى الحديث كما عرفنا أ ن ه صحيح بدليل الحديث الذي هو في صحيح مسلم لعن الله من ذبح لغير الله ق ا ل و ا لو قربوا ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للاخر قرب فقال ما كنت لاقرب ل أ ح د شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل ا ل ج ن ة رواه أ ح م د فالشاهد الشرك بالله عز وجل أن عز خطير وليس هناك ذنب أ ع ظ م من الشرك والله عز وجل حذر عنه منه في كتابه في آ ي ا ت ك ث ي ر ة وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تبعث ا ل أ ن ب ي ا ء وترسل إ ل ى الناس إ ل ا للتحذير من هذا الشرك الذي هو ع ب ا د ة غير الله عز وجل سواء بالدعاء أ و بالخوف أ و بالرجاء أ و بالذبح أ و بالنذر ف هذه كلها أ م و ر لا يجوز ل إ ن س ا ن أ ن يصرفها لغير الله و م ن صرفها لغير الله فقد أشرك ق اشرك ل الشارح رحمه الله تعالى رحمه أنه أي ف إ ن نصوص الكتاب و ا ل س ن ة ص ر ي ح ة في ا ل أ م ر بالذبح لله و إ خ ل ا ص ذلك لوجهه كما هي ص ر ي ح ة بذلك في ا ل ص ل ا ة فقد قرن الله الذبح ب ا ل ص ل ا ة في ع د ة مواضع من كتابه هو الآن يقول الذبح لغير الله شرك بدليل أن الله نهى في كتابه يقول وجل الآن الذبح آيات الذبح الله بالصلاة لغير بدليل ذلك لغير أن عن قرن في في كثيرة شرك عز ثم ف ا ل ص ل ا ة لا نجد أ ح د ا يقول أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ص ل ي لفلان ركعتين لا تجد ذلك لكن تجد كثير من الناس يذبحون لغير الله إ ذ ن ا ل ص ل ا ة والذبح قرنا مع بعض لله عز وجل فصلي لربك وانحر فكيف تصلي لله وحده ثم تشرك به في ا ل ع ب ا د ة وهو أ ن ك تذبح, تذبح لغير الله و إ ذ ا ثبت أ ن الذبح لله من أ ج ل العبادات و أ ك ب ر الطاعات فالذبح لغير الله شرك أ ك ب ر مخرج عن د ا ئ ر ة ا ل إ س ل ا م ف إ ن حد الشرك ا ل أ ك ب ر وتفسيره الذي يجمع أ ن و ا ع ه و أ ف ر ا د ه ان يصرف العبد نوعا من أ ف ر ا د ا ل ع ب ا د ة لغير الله فكل اعتقاد أ و قول أ و عمل ثبت أ ن ه م أ م و ر به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد و إ ي م ا ن و إ خ ل ا ص وصرفه لغيره شرك وكفر فعليك بهذين الضابطين للشرك ا ل أ ك ب ر والاصغر فانه مما يعينك على فهم الابواب السابقه واللاحقه من هذا الكتاب وبه يحصل لك الفرقان بين الامور التي يكثر اشتباها ه والله المستعان الفرق بين الشرك الاكبر والاصغر ان الشرك الاكبر صاحبه مخلد في النار وان الله عز وجل لا يغفره بنص القران ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اما الشرك الاصغر فهو مثل المعاصي موجب للنار ولكن لا يخلد صاحبه في النار مثل الزنا مثل ا ل س ر ق ة مثل ا ل غ ص ب مثل الكبائر جميعا فهو حكمه حكم ا ل ك ب ي ر ة و ا ل ك ب ي ر ة التي يرتكبها المسلم ان تاب منها عفى الله عنه و إ ن لم ي ت ب منها ومات عليها ف ه و تحت م ش ي ئ ة الله إ ن شاء عفى عنه من أ و ل وهله و إ ن شاء أ د خ ل ه النار بقدر ذنبه ثم أ خ ر ج ه من النار ولا يخلد أ ح د في النار بالمعاصي ولو كثرت دون الشرك بالله عز وجل فمن أ ش ر ك بالله فالشرك لا يغفر أ م ا ب ق ي ة الذنوب فهي تحت ا ل م ش ي ئ ة وقد جاء في الحديث الصحيح أ ن الله عز وجل يقول لعبده لو أ ت ي ت ن ي بقراب ا ل أ ر ض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا ل أ ت ي ت ك بقرابها م غ ف ر ة يعني الذنوب جميعا إ ذ ا ارتكبها ا ل إ ن س ا ن هذه الذنوب لا تخلد صاحبها في النار ولكنه في خطر ا ل إ ن س ا ن في خطر إ ذ ا ارتكبت المعاصي وعليها وعيد و أ ر ا د الله أ ن ينفذ فيك هذا الوعيد و له ذلك هل تستطيع أ ن تمكث في النار ل ح ظ ة هذه النار ا ل م و ج و د ة بين أ ي د ي ن ا كما جاء في الحديث أ ن ه ا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ثم يوم ا ل ق ي ا م ة هذا الجزء يضم لتلك النار وهذه النار إ ذ ا كانت جزء من سبعين و أ ن ت لا تستطيع أ ن تمد أ ص ب ع ك إ ل ي ه ا ل ح ظ ة من اللحظات فممكن أ ن تحاسب نفسك ا ل آ ن حتى تتجنب تلك النار تلك النار التي لا يطيقها أ ح د ولكنها كتبت لمن أ ش ر ك بالله عز وجل فالكافر والمشرك الشرك ا ل أ ك ب ر هؤلاء مخلدون في النار أ م ا ب ق ي ة ا ل ع ص ا ة فهم تحت م ش ي ئ ة الله ولكن لا يخلدون في النار هذا الذي نقوله هو الحق للنصوص ا ل و ا ر د ة في الكتاب و ا ل س ن ة ونقول ذلك ل أ ن جماعه يكفرون الذين يرتكبون المعاصي ويحكمون عليهم بالخلود في النار فالخوارج عندهم من ارتكب ك ب ي ر ة سرق أ و زنى أ و شرب خمر هذا عندهم كافر حكمه في الدنيا أ ن ه إ ذ ا مات لا يصلي عليه ولا يكفن ولا يزن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث وفي ا ل آ خ ر عندهم أ ن ه مخلد في النار أ م ا عند اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فيقولون هذا الذي ارتكب هذه المعاصي تحت م ش ي ئ ة الله ف إ ذ ا مات شارب الخمر ما نقول هو كافر بل هو مسلم عاصي يرث ويورث يعني ورثته ي أ خ ذ و ن ماله ثم يغسل ويكفل و ي ذ ف ن في م ق ا ب ل المسلمين ويصلى عليه ل أ ن ه لا يوجد معصوم في هذه الدنيا إ ل ا ا ل أ ن ب ي ا ء أ م ا ما عدا ذلك من البشر فكلهم يخطئون ويصيبون هو يجب عليه أن يتوب من هذه المعاصي ولكن إذا مات عليها فهذا مصير بمعنى أنه تحت مشيئة الله عنه عاقبه ذنبه ومآله يتوب ولكن ويشاء وجاءت يجب المعاصي مصير مشيئة يشاء في الجنة بمعنى بقدر عفى إلى الأحاديث الصحيحة أن من مات تحت إذا في الصحيحين على أ ن ه يخرج من النار من كان في قلبه أ د ن ى مثل قال ذ ر ة من إ ي م ا ن لكن هذا لا ينبغي ل ل إ ن س ا ن أ ن يقول خ ل انا ص أ س أ د خ ل الجنه ة يعني قدامك النار قدامك ل النار لحظة من اللحظات إذا عرفت ذلك فعليك أن تتوب من جميع المعاصر المعاصر قد يقع فيها المسلم ولكن عليها تستطيع تبقى عرفت تتوب يتوب في جميع يقع فيها أن أن أن من من قد إذا ما في ملائكه في ا ل أ ر ض يمشون مطمئنين لا يعطون الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما ي أ م ر و ن بل المعاصي حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما في صحيح البخاري كان رجلا مدمن على الخمر يشرب الخمر و ي أ ت و ن به فيجلده يقيم عليه الحد ثم يرجع وبعد ف ت ر ة ي أ ت و ن به م ر ة أ خ ر ى فيقيم عليه الحد وهكذا حتى أ ن رجلا لما جيء به م ا ل لعنه الله أ و أ ب ع د ه الله أ و أ خ ذ ه الله ما أ ك ث ر ما ي ؤ ت به في الخمر فقال الرسول عليه الصلاه و السلام لا تقل ذلك لا تكن عونا للشيطان على اخيك إ ذ ن بل قال إ ن ي ع ل م أ ن ه يحب الله و رسوله فالمعاصي لا تخرج ا ل إ ن س ا ن من د ا ئ ر ة ا ل إ س ل ا م الذي نريد أ ن نقوله ا ل آ ن كما تسمعون هذه ا ل م و ج ة ا ل ع ا ر م ة بين الشباب ف الشباب ا ل آ ن عندهم نوع من التحمس للاسلام وهذا شيء طيب يعني يحبون الاسلام ويكرهون المعاصي التي يرتكبها الناس وهذا أ م ر طيب منهم ولكن لا نريد منه ان نتجاوز و الحد ا حتى يكفر المسلمين بالمعاصي ولهذا تجد طوائف ك ث ي ر ة من الشباب في كل مكان في هذا العالم يحكمون على الحكام وعلى الموجودين معهم الذين تكون المعاصي بالكفر فيقولون هؤلاء كفار وهذا لا ينبغي هذا م خ ا ل ف ة للنصوص ا ل م و ج و د ة في كتاب الله و س ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم ل أ ن الرسول يقول من قال يا أ خ ي هي كافر إ ن لم يكن كذلك و إ ل ا رجعت عليه يعني إ ذ ا وجه هذه ا ل ك ل م ة ل إ ن س ا ن وقال له يا كافر وهو لم يكن كذلك هذه ا ل ك ل م ة ترجع عليه هو فيجب على المسلم أ ن يحتجز لدينه و أ ن يفهم أ ن مثل هذه ا ل أ ح ك ا م ا ل ع ا م ة التي تصدر على المسلمين هذا لا يجوز ل أ ن من ثبت إ س ل ا م ه بيقين لا يجوز أ ن يخرج منه إ ل ا بيقين كيف يثبت إ س ل ا م هؤلاء بيقين هذه ا ل ق ر ي ة هذه ا ل م د ي ن ة ا ل م آ ذ ن م و ج و د ة ا ل م ؤ ذ ن يؤذنون الناس ي أ ت و ن ل ل ص ل ا ة هؤلاء م س ل م و ن هل هم على ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة لا يعصون هذا أ م ر آ خ ر كونهم يرتكبون المعاصي لكن هؤلاء مسلمون مسلمون ارتكبوا معاصي إ ذ ن ا م س ل م و ن عصاه فساق كفار لا يجوز التكفير لا يجوز أ ي أ ن هؤلاء الذين يصلون و إ ن ارتكبوا بعض المعاصي فهم مسلمون ولا يجوز لنا أ ن نقول هذا المجتمع كافر المجتمع كافر مجتمع جاهلي هذا الكلام ما ينبغي و إ ن م ا ا ل أ ح ك ا م تكون على ضوء نصوص الكتاب و ا ل س ن ة هذا المجتمع فيه معاصي ما ا ي خ لا ف ه ؤ ل ء يخالف ر ت و ن معاصي ما ي لكن نقول كلهم ارتدوا عن ا ل إ س ل ا م هذا لا يجوز وهذا الذي حدث عند كثير من الشباب هم ق ر أ و ا بعض الكتب من بعض الكتاب من بعض الدعاه فعندهم نوع من الاندفاع بل تجد في بعض الكتب و كتب التفسير أ ي يستدلون بنصوص من كتاب الله عز و جل فيقولون أ ن هذه المجتمعات ارتدت عن لا إ ل ه إ ل ا الله بما في ذلك المؤذنون المؤذنون الذي يؤذن كل يوم خمس مرات يسلم ل أ ن ا ل إ س ل ا م ما هو أ ن تشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله ثم تقوم بشرائع ا ل إ س ل ا م إ ذ ا خريت عن ا ل إ س ل ا م و ارتكبت شيئا معلوم من الدين ب ا ل ض ر و ر ة و لم يبين لك و لم تقم عليك ا ل ح ج ة ما عليك شيء لك ن إ ذ ا ق ي م ت عليك ا ل ح ج ة و تبين لك ذلك خريت من ا ل إ س ل ا م أ م ا كونك ترتكب م ع ص ي ة من المعاصي فهذا لا يخرجكم ب ا ل إ س ل ا م المؤذن ما هو ذنبه الذين قالوا هذا القول و أ ص د ر و ا هذا الحكم يقولون أ ن ه م لم يحكموا بما أ ن ز ل الله والله عز وجل ذكر في كتابه ومن لم يحكم بما أ ن ز ل الله ا و ل ا ك م الكافرون و ا و ل ا ك م الفاسقون و ا و ل ا ك م الظالمون هذه ا ل آ ي ا ت التي جاء فيها ذكر الكفر والفسق والظلم بينها العلماء من الذي يكون كذلك من قال أ ن القوانين الوضعيه أ ف ض ل من ا ل ق ر آ ن أ و قال أ ن ه ا م س ا و ي ة ل ل ق ر آ ن أ و قال أ ن ه لا فرق عندي بين أ ن احكم ب ا ل ق ر آ ن وبين أ ح ك م بالقوانين بالأو... ا ل و ض ع ي ة من قال ذلك فهذا كافر من ق اما ل ذلك كافر واعتقده هو أ الذي يقول أ ن ا أ ع ل م أ ن ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة هي ا ل أ و ل ى وهي ا ل أ ف ض ل ولكن يعني غلبت عليه بعض ا ل أ م و ر فحكم بغير ما أ ن ز ل الله فهذا يسمى كفر دون كفر وهو الكفر ا ل أ ص غ ر الذي جاء ذكره هنا كفر دون كفر وهو الكفر الأصغر دون وهو الذي هو ب د ر ج ة ا ل م ع ص ي ة ب د ر ج ة ا ل ك ب ي ر ة أ م ا إ ذ ا قال القوانين أ ف ض ل أ و م س ا و ي ة أ و أ ن ه يجوز أ ن ي أ خ ذ هذا و هذا فهذا كافر إ ذ ن المؤذن ما قال هذا القول م س ك ي ن المؤذن الذي يؤذن كل يوم خمس مرات ما قال هذا القول وليس بيده شيء حينما ق ر أ الشباب مثل هذه ا ل أ ق و ا ل من بعض الدعاه قالوا المجتمعات ارتدت إ ذ ن نقتلهم ل أ ن ه م كفار وكما تسمعون وتعرفون في, البلدان جميعا في العالم ب ل د ا ن ج م ي في ا ع ا ل ا ل إ س ل ا م ي جميعا حتى ان الشباب ا ل آ خ ر و ن جاؤوا عندنا في هذه البلاد التي تحكم بكتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم تطبق الحدود على مرتكبيها و هي ق ا ئ م ة بشعائر ا ل إ س ل ا م جميعا أ م ا كونهم ملائكه والملائكه م و ج د و ن في ا ل أ ر ض المعاصي م و ج و د ة إ ذ ن يجب على المسلمين أ ن يتنبهوا لمثل هذه ا ل أ م و ر و أ ن ي ن ب ه أ ب ن ا ء ه م و أ ن ي ن ب ه ا ل ش ب ا ب كيف يجوز ل إ ن س ا ن يفسر ا ل إ ف س ا د ويسميه جهاد كيف ت أ ت ي ل م ج م و ع ة من المسلمين وتدخل عليهم في سكنهم وتفجر نفسك وتفجرهم تلبس هذه ا ل أ ش ي ا ء ا ل ن ا س ف ة ثم ت أ ت ي تفجر نفسك معهم تقتل المسلمين وتقتل نفسك هذا هو جاهل والذي سول له ذلك ا ل أ م ر و أ ف ت ا ه أ ج ه ل منه ل أ ن من قتل نفسه لا يمكن أ ن يدخل ا ل ج ن ة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول يقول من قتل نفسه ب ح د ي د ة فهو يتوجه بها في قلبه في ف نار جهنم خالدا مخلدا فيها من قتل نفسه من شاهك رمى نفسه من ع م ا ر ة من جبل فهو يتردى يوم ا ل ق ي ا م ة في النار من شرب السم وقتل نفسه فكذلك ي ت ح س ه في ن ا ر جهنم إ ذ ن حكمه هو قتل نفسه فهذا حكمه بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بنص هؤلاء الذين يرسلون الفتاوى في ا ل إ ن ت ر ن ت وما ي ش ب ه و ه حتى يضل الشباب ا ل أ م ر الثاني أ ن ه ختم حياته بعمل من أ ع م ا ل اهل النار ل أ ن الله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله جهنم ا وساءت مصيره كيف يكون هذا تستقبل الحر العين كما يقولون له يعني هؤلاء الشباب المساكين المغرر بهم هؤلاء مسخوهم وقدموا لهم هذه المعلومات التي لو أ ن الشباب فكروا بعقولهم لم يقبل مثل هذا ثم هم هؤلاء م ه الذين أ ب و ق ت ا د ة و ا ل م ق د س ي أ و فلان أ و فلان الذين ينشرون هذه الفتاوى لماذا يتركون ا ل ج ن ة والحر العين ل ل آ خ ر ي ن ولا يتقدمونهم ب أ ف س ه م المفروض ا ل إ ن س ا ن في هذه الدنيا ما يريد كما قال ذاك الرجل لرسول ه صلى الله عليه وسلم إ ن ن ي لا أ ع ر ف دندنتك و د ن د ن ت معاد يعني ما يعرف الكلام الذي يقول الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و معاذ ا ل د ن د ن يعني ا ل ت س ب ي ع و التحميد لكن يقول إ ن ي أسأل اسال ل ل الجنة ه و أ ت ع ي د به من ن الله ر إني أ أ س ا ل ا ل ج ن ة و أ س ت ع ي د به من النار فقال الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام حولها ندندن هذا الكلام الذي تسمعه مني و تسمعه من معاذ كلنا ن س أ ل الله ا ل ج ن ة و ن س ت ع ي د به من النار إ ذ ن المسلم في هذه الدنيا هذا حاجته يعيش في هذه الدنيا مسلما يعبد الله عز وجل يرجو رحمته ويخشى عذابه ف إ ذ ا كانت ا ل ج ن ة والحور العين يستقبلوك أ ن ت إ ذ ا فجرت نفسك وقتلت المسلمين فهذا المفتي لماذا ما يلبس مثل ذاك الشخص الذي حرضه على هذا العمل و ي أ ت ي معه ويدخل معه ا ل ج ن ة ولكن يعرف أ ن ه كاذب و أ ن ه مغالط و أ ن ه مفسد وإلا لتقدم معه وجعل ا ا ل ج ن ة ل أ ن ا ل إ ن س ا ن حاجته في هذه الدنيا من هذه ا ل ع ب ا د ة و هذه الطاعات أ ن يدخل ا ل ج ن ة فيجب على المسلم أ ن يتبصر في دينه و يجب على الشباب أ ن يتعقلوا ما يكونوا إ مع أ ي واحد يدفعهم يندفعون معه و قد تبين أ ن هؤلاء الشباب على انهم لا علم عندهم بعضهم كان في أ و ل ى ثانوي ة يعني درس الابتداء والمتوسط وليس عنده شيء وحتى لو درس الجامعه ليس عنده العلم الذي يكفيه فغرر بهؤلاء المساكين وعمل مثل هذه ا ل أ ع م ا ل فيجب على المسلم أ ن يكون على وعي و أ ه م شيء على وعي في دينه وعقيدته حتى لا يرتكب مثل هذه المعاصي الذي تضر به وتضر بمجتمعه وتضر ب ا ل إ س ل ا م وكلكم يعلم على أ ن المسلمين ا ل آ ن في العالم أ ج م ع قد تعرضوا لفتن ومصائب و أ س ب ا ب ه ا الذين ج ا ء ت عندهم العواطف وقالوا نحن ندعو ل ل إ س ل ا م وعملوا ما عملوا وجعلوا تلك ا ل س ل ط ة و ذ ل ك السبب للكفار على المسلمين 11 سبتمبر الذي تعرفون الناس حينما سمعوا تعرفون حينما امريكا الذي وصفقوا وقالوا خلاص قضينا ذلك عليها أ م ر ي ك ا انبسطت وهذا الذي اعجبها هي تريد تخطط للعالم ا ل إ س ل ا م ي جميعا و هي تخطط لكن لم تستطع أ ن تقدم عليهم و لم تعمل معهم شيء حتى عمل هؤلاء ذلك العمل قالوا إ ذ ن ا ل إ س ل ا م كله إ ر ه ا ب و نحن نحارب ا ل إ ر ه ا ب في كل مكان ا ل ج م ع ي ة تعرفون اكثركم ا ل آ ن حجاج بعضكم من الخارج ا ل ج م ع ي ة ا ل م س ل م ة في تلك الدول ض ي ق عليهم وعملوا بهم ما عملوا واوقفوا الدعوه وكان قبل ذلك يدعون الى الله عز وجل ويدخلون في الاسلام من النصارى عادل يدخلون في الاسلام وحريتهم لهم ا ل آ ن كبلوا مساكين كبلوا ما فيه حريه بل ف ي مطارده وهذا كل السبب من الجهل الجهل بالاسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مكن ثلاثه ع ا م ا يدعو في مكه إ ل ى التوحيد إ ل ى ع ب ا د ة الله ويصبر على ا ل أ ذ ى من كفار قريش عملوا به ما عملوا ولكنه صابر لما جاء الانصار وبايعوه في البيع ا ل ع ق ب ة ا ل ث ا ن ي ة وكان منهم عدد حوالي السبعين وكانت البيع خفيه عن المشركين فبعد أ ن انتهت البيع قالوا أ ل ا نميل باسيافنا على المشركين ا ل آ ن يعني كانوا في منى فقالوا لا نمير فقال و الرسول ا ن م ي عنهم لا ق ن ا صلى ا ل ا ل ر س و ل عليه الصلاة وسلم ا ل ا لا لم نؤمر بذلك ل أ ن الرسول لا يعمل عملا إ ل ا ب أ م ر الله عز وجل فالانسان لا يجاهد إ ذ ا كان ما عنده ا ل ق د ر ة يعني كلما ت ع م ل ه أ ن ك ترمي بنفسك في الهلكه يعني ت ل ق ي بذلك في التعلكه ا ما ن عندك ت ت شيء ج د تجاهد بأي شيء تجاهد. إذا صلى الله عليه إذا الله الله رسول وسلم صلى لم يجاهد إ ل ا حينما أ م ر الله عز وجل وحينما وجدت عنده ا ل ق و ة التي يجاهد بها الكفار إ ذ ا لا بد أ ن يتعقل المسلم وينظر هل في عمله هذا فائده ل ل إ س ل ا م ل أ ن فيه مفاسد ومصالح والمفاسد والمصالح من ا ل أ م و ر ومن القواعد ا ل ش ر ع ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم في م ك ة لما فتحت م ك ة فتحها وقد خرج منها طريدا ثم عاد إ ل ي ه ا فاتحا ولما قال الرسول عليه الصلاه والسلام لقريش الذي ن عملوا به ذلك العمل و أ خ ر ج و ه مطرودا من م ك ة قال ما ترون اني صانع فيكم لما أ ص ب ح بيده ا ل آ ن قالوا أ خ كريم وابن أ خ كريم قال اذهبوا ف أ ن ت م الطلقاء عفا عنهم ثم قال ل ع ا ئ ش ة رضي الله عنها لولا أ ن قومك حديث عهد بشرك لنقضت ا ل ك ع ب ة وجعلت لها بابين باب يدخل الناس منه و باب يخرجون منه طيب ننظر ا ل آ ن في م ص ل ح ة و في م ف س د ة ا ل ك ع ب ة كما تشاهدوها ا ل آ ن هذا بناها الذي كان في أ ي ا م الشرك يعني الباب هذا المرتفع في هذا المكان بناه المشركون لماذا بنوا هذا الباب في هذا المكان ب ن و ه ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء لو جاء إ ن س ا ن وحاول تسلق يريد يطلع الباب لما يصل المكان هذا يدفوه خلاص ما يقدر يدخل لكن لو الباب في ا ل أ ر ض والباب الثاني مفتوح يستطيع المسلم يدخل من هنا ويخرج من هنا الرسول يقول لولا أ ن هؤلاء حديث عهد بشرك وقد واقد لو لنقطوا الحديث حديث واقد الذي سمعناه أنهم حديث مرمعنا سمعناه أنهم البارحة بشرك عهد الكعبة الليذي الذي لا وجعله على قواعد ابراهيم يدخل فيها الحجر وجعلها بابين ما باب بيدخل الناس منه وما بيخرجون هذه مصلحه لكن سيترتب على هذا مفسد اعظم ما هي هؤلاء الذين لم يثبتوا الايمان في قلوبهم حديث عهد بشرك سيقولون ان محمدا لم يات بدين جديد وانما جاء لياخذ الشرف لنفسه فنقض الكعبه وبناها كما يشاء فهمنا هذا يعني ا ل م ف س د أ ن الناس يرتدون عن ا ل إ س ل ا م ل أ ن ا ل ك ع ب ة عندهم هي شرفهم فلما ياتي ر س و ل و يعمل هذا العمل إ ذ ن يقول محمد ما جاء بدين جديد يريدين الناس أراد أن ك ا ل ن ان س أراد أ ي أ خ ذ الشرف لنفسه فترك ذلك هنا م ص ل ح ة وهنا م ف س د أ ع ظ م منها إ ذ ا أ ن ت لو قتلت نصراني و ل ا عملت أ ي ح ا ج ة ممكن قتلتها هو ق د لا يستحق القتل إ ذ ا كان معاهدا و إ ذ ا كان مستامنا ما يجوز ل أ ن ر س و ل ذكر في الحديث الصحيح صحيح البخاري من قتل معاهدا لم يرح ر ا ئ ح ة الجنه ة وإن لي حيوجد من خريفاً. تقول من أربعين لكن لي خريفا طيب إفرم كافر قتلت ذ هذه ماذا ذلك ا القتل كافر واحد اثنين فيها عليها قتلت تنظر سيترتب عشر عشرين مئة. هذه تنظر فيها ماذا سيترتب عليها بعد مئة اذا الذين قتلوهم في تلك العمائر ا ل ل ي حطموها في تلك الطائرات يمكن كلهم ما يتجاوز ث ل ا ث ة الف بعضهم مسلمون ايضا من كل ط ا ئ ف ة من الطوائف قتلوا كم الذين, الذين قد قتلوا الان من المسلمين ما هي الديار التي هدمت ما هي الامور التي قد عملها الكفار بالمسلمين ايانا السبب من اين السبب من الجهل ظنوا أ ن ذلك العمل خلاص غضب على أ م ر ي ك ا كما يقولون كل واحد يريد يغضب على أ م ر ي ك ا كل انك جهلهم بالجهاد أ ن ه م رجعوا لهذه البلاد للحرمين وعلبوا هؤلاء وجندوهم لمثل هذا العمل م ك ة حرم الله الصيد فيها وحرم شجرها الشجر لا يجوز ان أن يقطعهم ح ر م على المسلم فكيف ت أ ت ي وتقتل المسلم ل أ ن الاتحاد خ ل و ه ا في الكعبه ة د خ ل و ا في مكة في داخل م ك ة غير ا لا أ ش ي ء ا ل ت ي كانت مخبأة ب ج و ا ا كما شاهدتم ر ه مدفونة ا لانسان م و و و ج د ن ن ه شاهدوا الأسلحة التي ب ش و دفنوها ه ا الأماكن التي فيها من تلك ت ع د د ل ي م ل ان على أهل مكة ي لا ينفر الصيد من الحرم فكيف يقتل, المسلم؟ لا يقطع الشجر. فكيف يقتل المسلم فهذا دليل على جهل هؤلاء وعلى خبث من خططوا لهم وانكشف أ م ر ه م كل الناس ا ل آ ن العقلاء يفهمون أ ن هذا ليس جهاد و إ ن م ا هذا إ ف س ا د إ ذ ن على المسلم أ ن يتعقل وان يعرف الشيء الذي يضر والذي ينفع ولا يعرفه إ ل ا إ ذ ا فكر بعقله ورجع إ ل ى العلماء الذين يبصرونهم في دينهم ولكن الموجودة حالوا وبين الأساليب التي عملها هؤلاء أنهم حالوا بين الشباب وبين العلماء أنهم بين ما تجد في حلقات العلماء من الشباب أ ح د لماذا يقول هؤلاء العلماء علماء سلاطين ما هم علماء ش ر ي ع ة أ ن ت م لا تقربوهم ولا تسمعوا منهم خلاص إ ن ق د ح د في أ ذ ه ا ن ه م فابتعدوا عنهم ما ذ ا ع م ل الخوارج السابقون أ ي ا م علي بن ع ا ن ب د ا ل ا ل ع ا على عثمان بن عفان الذي شهد له الرسول بالجنة له شهد وقال إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة تستحي من عثمان ا لانه م ل ئ ك ة تستحي م عثمان ن ل أ لما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ب و بكر وعمر و يتحدث معهم وكان كاشفا عن فخذه تعرفه الازار مرفوع فخذه يرى فلما ا س ت أ ذ ن عثمان غير جلسته و أ ص ل ح نفسه فلما طلع قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها وهي تراقب تقول ا س ت ا ذ ا أ ب و بكر فلم تتحرك من مكانك ولم تعمل شيئا ثم ا س ت ا ذ ا عمر ولم تعمل شيئا ثم لما ا س ت ا ذ ا عثمان عملت مثل هذا العمل فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ل ا أ س ت ح ي ممن تستحي منه ملائكه السماء ملائكه السماء يستحي من عثمان وهؤلاء ج احاطوا ء و ا بداره وقتلوه و ي ق ر أ المصحف ي ق ر أ كتاب الله بين يديه ثم هم أ ن ف س ه م الذين خرجوا طالب على علي بن يبي بن ولهذا قالوا لعلي بن ابي طالب إ ن لم تعيد ا ل أ ش ت ر صنعنا بك ما صنعنا بعثمان ثم بعد ذلك قتلوه عبد الرحمن بن ملجم تقرب به إ ل ى الله تقرب به ل طالب ل ي بن ا م ش ب الى ج ن ة يتقرب به إ ل الله وهذا دليل الجهل وهؤلاء عنهم د ذلك الجهل أ ي سبب الجهل لم ي أ ت و ا إ ل ى ا ل ص ح ا ب ة ويسمعوا منهم ل أ ن ه م سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ن م ا رجعوا ل ل ق ر آ ن ووجدوا فيه آ ي ا ت م ح ك م ة و آ ي ا ت م ت ش ا ب ه ة ف أ خ ذ و ا ا ل آ ي ا ت ا ل م ت ش ا ب ه ة وحكموا بها على المسلمين والله عز وجل أ خ ب ر في كتابه أ ن ه ع ن د ا ل آ ي ا ت المحكمات هن أ م الكتاب و أ خ ر متشابهات ف أ م ا الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه منه ق ل و الزائغ في ا ل أ س ا س فيبحث عن دليل ف ي أ ت ي ل ل آ ي ا ت ا ل م ت ش ا ب ه ة فينزلها على المسلمين حينما جاء ذاك الرجل من العراق و هو يزيد الفقير و الحديث في صحيح مسلم أ ر ا د و ا كما يقول شغفني ر أ ي و ن من ر أ ي الخوارج و هو تكفير العصاه فيقول هو و م ج م و ع ة ج ا ء و ا للحج بقصد أ ن ه م إ ذ ا انتم و ا للحج يخرجوا على المسلمين للمسلمين أ ن ا كفار عندهم كلهم فقالوا أ ل ا ن مر مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم فمروا هذا المسجد فجاءوا وجابر بن عبد الله يحدث الناس م ت ك ئ على س ا ر ي ة يزيد ق و ل ي الفقير هذا ف إ ذ ا هو قد ذكر الجهنميين أ ي ذكر الذين يخرجون من النار وذكر ا ا النار ما ل دخل خ يخرج و ر ج عندهم من, من النار ذكر هؤلاء فجاء الرجل وقال يا صاحب رسول الله ما هذه ا ل أ ح ا د ي ث التي تحدثون والله يقول إ ن ك من تدخل النار فقد أ خ ز ي ت ه ويقول ما هم بخارجين من النار يعني يستدل بهذه الآية بهذه فقال له وهل تقرا ا ل ق ر آ ن قال نعم قال هل قرات أ ت ل المحمود وقال م م ق ا ب المقام ر ك و ت ع ا ى عسى يبعثت ربك المحمود محمودا ا ق ن ع قال فأين شاء د ث عن ا ل ق ا ا م م م ل ح فأخبر على أ ن ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم يشفع في أ ن ا س يخرجون من النار بعد أ ن صاروا مثل القراطيس مثل عيدان ا ل س م ا س ثم يدخلون في ن ه ر يسمى نهر ا ل ح ي ا ة فالرجل تبين له أ ن عقيدته ومن معه كلها ب ا ط ل ة و أ ن العصاه ولو دخلوا النار فيخرجون منها ولا يخلدون في النار أ ي السبب وماذا عرفوا بذلك لما سمع من هذا الصحابي ا ل ي ل ي ل ل أ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام علمهم ذلك أ م ا أ و ل ئ ك الذين لم ي أ ت و ا ل ل ص ح ا ب ة فهم الذين حكموا على المسلمين بالكفر ثم ماذا قال ذلك الرجل رجعه واصحابه إلى س ك ن ه م هنا في ا ل م د ي ن ة و قال أ ت ر و ن هذا الرجل يكذب على رسوله صلى الله عليه و سلم لا يمكن أ ن يكذب على رسوله صلى الله عليه و سلم صحابي جليل قال فرجعنا عن ذلك الفكر إ ل ا واحد يعني كل ا ل م ج م و ع ة رجعت عن فكرهم وذكروا تكثيرهم للمسلمين وعزمهم على أ ن يخرجوا على الحجاج ل أ ن ه م كفار عندهم ورجع إ ل ى طريق ا ل ج ا د ة إ ذ ا السبب كله ا ل آ ن الموجود عند هؤلاء هو ما كان عند أ و ل ئ ك الذين لم ي ح ض ر و ا عند ا ل ص ح ا ب ة ويسمعوا منهم بدليل أ ن هذا الرجل لما سمع من هذا الصحابي في ج ل س ة و ا ح د ة ويمكن بين المغرب والعشاء سمع منه ذلك فرجع عن ذلك الفكر الخاطئ الذي يخالف نص الكتاب و ا ل س ن ة و هؤلاء يعرفون أ ن هؤلاء الشباب لو جاءوا للعلماء لبينوا لهم أ ن منهجهم هذا خاطئ و أ ن عقيدتهم هذه خ ا ط ئ ة و أ نلايج ه تكفير المسلمين و لا ينبغي مثل ذلك ل أ ن ه م مصادم للنصوص و الكتاب و ا ل س ن ة فعملوا هذا الحاجز بين هؤلاء الشباب المساكين و بين العلماء الذين ي ب ص ر و ن في دينهم نسأل والسداد الله للجميع التوفيق、والسداد. و أ ن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع و احسنه و و ص ي ة ا ل إ خ و ا ن جميعا تحذير من وجدوا عنده مثل م هذا الفكر و يبين له عليه أ ن يرجع إ ل ى العلماء ل أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يكتفي بنفسه و ي ق ر أ من نصوص الكتاب و ا ل س ن ة ل أ ن الخوارج وجدوا الحديث الصحيح لا, لا يشرك زان السارق حين يشركه مؤمن قالوا كافر مع أ ن هذا الحديث الذي رواه قال له ر س و ل صلى الله عليه وسلم من زنى وسرق إ ذ ا مات على التوحيد دخل ا ل ج ن ة قال أ ب و ذر رضي الله عنه و إ ن زنى و إ ن سرق و إ ن زنى و إ ن سرق كررها ثلاثا والرسول يقول و إ ن زنى و إ ن سرق ثم قال في آ خ ر ه على رغم أ ن ف أ ب ي ذر فكان أ ب و ذر إ ذ ا حدث ب هذا الحديث قال على رغم أ ن ف أ ب ي ذر أ ي أ ن مرتكب ا ل م ع ص ي ة إ ذ ا مات موحدا فالله عز و جل يعفو عنه إ ن شاء ادخله النار و أ خ ر ج ه منها و إ ش ا عفى عنه من أول وحلة و ص ي ة ا ل إ خ و ا ن ي جميعا وتذكيري لهم بتقوى الله عز وجل والتقوى هي التي تبع المسلم ل أ ن التقوى هي امتثال ا ل أ و ا م ر واجتناب النواهي وتحذير من نجد عنده مثل هذا الفكر حتى لا يهلك نفسه ويهلك ا ل آ خ ر ي ن